الحمد لله لأننا نقوم السعيد ونصر فيه عبد الله ونزل من ونحن مليئة لله من المسلل ونحن نظر فيها للاك الله لا الله واشهد أن أخوة محمد العبد والرسول نشرح من في, في ابواب في الصلاة ويقتصر الإنمام المالك حفوة الله تعالى على التراح المغرب مطلع ذلك لأن غير الأقراءة التي تسمح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه هي أقراءة الجهرية وإن كان تتبق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممجها ببعض بعض الصلاة السبية لكن هذا ليس في شكل دائم ومسعمله إنما كان ذلك احيانا وإنما كان المسلمة ومتعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يسمع صحابه أو يسمع ما مليطة في الصلاة الجلدية وفي هذا اتصر إمام محمد رحمة الله تعالى على بجانب مليطة في الصلاة الجلدية دون أسر الحمد لله في الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل وصحبه ومن اتدى برداد القرارة في المغرب والإشافة قال الله أدتني إلى عمالي إن عميتي شهاب. محمد بن جبير بن مطعم عن ابيك انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاره في الطور في المغرب قال وحدثني عمال بن علي بن شهاد من عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبه بن عن عبد الله بن عباس ان ام الفضل الا الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات اوفى فقالت له لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة انها لاخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها في المغرب قال وحدثني عن مالك عن ابي ايدي المولى سليمان بن عبد الملك عن عباده بن مسيب بن مسيب عن قيس بن حارث عن ابي عبد الله الصنادي عن, عب... عن أبي عبد الله الصنادي انه قال قدمت المدينة في خلافة ابي بكر الصديق وراءه من المغرب فقرأت الركعتين من أولئيه لأم القرآن وسورة سورة من قصاره انفصل ثم قامت الثالثة فدمعت منه حتى ان تيابي لا تكاد أن تمس تيابك فسمعته قرأ لأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزر قلوبنا بعد الهديتانا وهب لنا من لتنفرحنا انك انت الوهاب قال وحدثني عن مالك النافع ان عبد الله بن عمر كان اذا صلى وحده يقرا في الاربع جميعا في كل ركعه بام القران وسوره من القران وكان يقرا احيانا بالسورتين والثلاث كالركعه الواحده من صلاه الفريضه ويقرا كالركعتين من المغرب كذلك بام القران وسوره سوره على وحدة عن مالك عن قال وحدثني عن مالكم عن يحيى بن سعيد عن أليم بن فاكة صالح عن قراء بن عازم أنه قال صديت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشاق فقرأ فيها بكين وزيق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشار على إمام مالي الله وعلا في أبواب الجراعة في الصلاة على ذلك مهم من أبواب العلم في احكام الصلاه وقد وقع في هذه الابواب كثير من الناس في الخطا بل هى الائمه فان كثيرا من الائمه لا يحسنون ما يقعون في مثل هذه الصلوات وذلك بجهل الكثير منهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقع بل ان الادهى ان بعض الائمه ربما بدا كراهه من موضع لا يحسن أن يبتدي فيها وربما ختم في ايه لا يحسن ان يختم بها في صلاة وهذه الاهزاء من الجهل بما كان يقراه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا كان ينبغي على كل مسلم ان يتعرف على صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قد له الشيخ يمان علماء محدد فقيه سلف امه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كتابا عظيما في هذا الباب سمناه فقه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم تام المناكبات هذا الكتاب في غاية النقص قد جمع فيه من هذا الإمام شذاذ المعروفي Które są w tym المسلم że يحرص على w تكون صلاته że nie ma الله عليه وسلم. że nie ma من هذا momencie, وهو nie يحسن المسلم صلاته. وقد تقدم معنا ma من tym momencie, النبي nie الله عليه وسلم لا يقبل يكون خالصا وعلى الشرط الثاني أن يكون صحيحاً ولا يكون صحيحاً إلا إذا كان موثقاً للسنة. فصرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، وثبت أنه إنما تكلم عن أجراء الصلاة الجميلة لأنه صلى الله عليه وسلم. لم تسمع فيها أو لم تسمع قراءه في الصلاه السريه وبدا الامام مالك رحمه الله تعالى بالاضافه الى العشاء قبل الفجر على قائلا ان الليل سابق النهار ان الليل سابق النهار وان صلاه الليل هي التي وكان من اعلم قريش بالامثال اول ما دخله او ما وقع في قلبه الاسلام لما جاء في كتاب اصحابه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران وسمع قوله جل وعلا ان عذاب ربك لواقع ما له من ذلك قال رحمه الله رضي الله عنه لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من بعضها فكأنما قد عقل إن كأنما شخصا فيه سكت لأن هذه الايه عظيمة وهذا الصحابي عالم من علماء قريش وهو من افصح العرب لهذا كان لهذه الايه تأثير عظيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة 58 توفي رحمه الله سنة 58 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بالطور في المغرب هذه إحدى صور الصورة التي يقع بها في صلاة المرض بعد أن نحن بالعلم أن من رأى بعد الفتح سنة المسنونة وليس في واجب. اليومين هذا المقال لا حدا لمن ما بيعرف امي القران قال ما دعوا الصوره فكانت سنه من السنن اتفق الائمه اعلى الائمه الاربعه دل احضر الجميع معهم ان الافضل في صلاه المغرب ان يقرا فيها من اصار المفصل ولا يقارن الطوال بالضخم لأن الطوال هو الرجل الطويل والطوال جمع طويل أو جمع صورة طويلة. اولها هذا الطوال ثم المئين يبدا من صوره الحجرات الى صوره الناس هذا كله من المفصل فاذا سمعتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرا من المفصل المقصود بالمفصل هو من صوره الحجرات الى صوره الناس هذا في مذهب الامام مالك رحمه الله وفي مذهب الامام احمد ان المفصل من صوره حاط الى صوره الناس والمفصل على ثلاثة أحسان منه ما هو القوان فيقال القوان المفصل وهذا يبدأ من سورة بكل الى إلى سورة عن يتساءلون وهذا تأتي في النظر ثم أوصار المفصل أولها الدولة تبدأ من الى صورة عامة ثم أوصابه المفصل تبدأ من سورة عامة إلى سورة الظحى ثم قصار المفصل تبدأ من سورة الظحى وتدري بسورة الناس طبعا على خلاف يسير بين أهل العلم في بداية القوال وآخرها اخرها و بدايه الاوصاف و اخرها فذهب بعض العلم الى ان بدايتها من صوره حاف الى صوره النازعات و من صوره عبثه الى صوره التين او اذا زلزلت و قصارها من صوره اذا زلزلت الى اخر القران ذهب اكثر من العلم الى المغرب السنه فيها ان يقرا بقصارى مفصل وهذا الحديث تمسك به من قال بانه لا يقتصر في المغرب على قصارى مفصل اعتبار من المغرب لاكثر اهل عندها ذهبوا المغرب وقته والاختيار قصير جدا فقد قصرنا الكلام في هذا الباب في ابواب البوابت وذكرنا ان الصحيح ان المغرب وقته واسع وانه يبدا من الورو الى مبيل المغيب الشتر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيه بقصام المفصل، وقرأ فيه بالطور كما جاء, جاء في روايه امام مالك رحمه الله تعالى في الموضع وقرأ الله صلى الله عليه وسلم قلت صلى وسلم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالرصال المفصل، وهذا أكبر كعبك عليه الصلاة والسلام فأنهم قالوا أنهم كانوا يصرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم من ان إن أحدهم لن مواقع موضع عمله، أي أن الضوء يبقى موجودا ولا تحل ظلمه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في سفر بالتين والزيتون في الركعة الثانية. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ. فيها بالموال المفصل وأوصابه ما كان صلى الله عليه وسلم ربما قرأ في المغرب بقول الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشعر والرسول بصورة محمد وطرة قرأ بالموصلات وهذه الصلاة عن صلاة المغرب التي قرأ فيها بالموصلات هي آخر ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا دليل كما سأبين إن شاء الله تعالى في حديث ام الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى صلى المغرب بالمرسلات. هذا الحديث. صلاة وهي صلاة المغرب صلاها في سورة المرسلات وهي بإطوال المفصل وعلى هذا نقول لإطواله إن المغرب لا ينبغي أن يرسم الإمام أو المسلم له صلاة جدا يدل بلالة واعية أن وقت المغرب واسع وليس مغير كما يعتقد كثير من الفقهاء وهذه الأيضة كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينور في صلاه المغرب لكن أكثر أكثر أنه كان يقر بإقصار الممصر ولهذا قال أهل أن العلم إن أخطوكها و الظهر قال بعض اهل العلم ان الصبح و وقت نوم فيناسب التقويم ليدركها المتاخر يعني في السنة ان صلاه الصبح و صلاه الظهر تكون طويله لماذا لان هذا الوقت وقت نوم بالنسبه للصبح وقت نوم لكن بالنسبه للظهر في وقت الاول كان وقت نوم أما في وقتنا كأنه من الطباخة، سيدنا محمد. أما الأول والثاني يستيقونا ماريا، لأنهم كانوا ينامون باركا في الثامن باركا ويصلون من الليل ويصلون الفجر ثم يذهبون إلى أعمالهم فإذا وقت المتأخر الذي يستيقظ من نومه حتى يتمكن من ادراك الصالح قال اما العقل فانه وقت اجتهاد هذا عديم و كوقت الدخول الى الفتره القادمه قديما كانوا يبداون الشغل في الفتره الثانيه بعد العقل يرتاحون بين الظهر و العصر، العقل ثم يشتغلون بعد العقل الى ان يحين وقت المغرب قال أنه قال أنت وقت العرب فهو وقت اشتفاء والعشاء وقت رعاة فيناسب أن تكون الصلاة وقتا بين الطول وبين القصر. قالوا أما المغرب فإنه وقت تعب وأكل صائب أما وقت المغرب فإنه وقت تعب وأكل صائب فنافق أن تكون الصلاة قصيرة هذا تنظير منه هذا تنظير جيد وذكر المناسبات مع الأحكام وهذا لا باس بحكم ان النصوص لكن هذا التنظير لا ينبغي ان يصحبه المسلم في كل أحواله بل يجوز له ان يغير منه شيئا كما ذكر في صوره النظر فانه صلى الله عليه وسلم ربما تمادى للتقوي الى ان صلى صوره طويله جدا وهي سورة الأعراض وفي مختصر خليل الذي يحكم له متأخر يقول خليل ونُطِب تطويل قراءة بسبحين ونُطِب تطويل قراءة بسبحين وانفقت خليها وتقسيرها بمغرب وعصر كتوصف عشاء كتوصف عشاء أحسب المشيطة للتعبير لكن هذا هو مختصر هكذا هو منه صاحبه رحمه الله تعالى حتى اختصره جدا وصار معهدا إلى غاية أنه محتاج إلى شرح المعتذات إذا هذا الحديث الأكواني فيه من التغير انه يجوز أن يقارب المغرب بطواب المفصل وربما تبادى النبي صلى الله عليه وسلم في التغير إلى أن صدى بصورة العرب you <laughs> ja mówię لأن التطويل في المغرب منسوم، والدليل أن عليه الصلاة والسلام صلى بتواقي مفصل في صلاة المغرب وكان ذلك آخر صلاة، فلو قيل العصر، لكان صحيح، فلو قيل العصر. تخيذ ذلك عالم قلت هذا الحديث الذي أعطه الفضل اتعارض مع في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها أن آخر صلاة صمان النبي صلى الله عليه وسلم للناس هي الصلاة والطب وحديثهم بالفضل فيه ان اخر صلاه صلاتها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاه المغرب والتوكيد بين هذه الكلمتين اما مقصود عائشه ان اخر صلاه صلاتها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في المسجد هي صلاه المغرب واما حديثه في الفرض فالمقصود به أنها آخر صلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه صلى به في البيت وجاء ذلك مصرم به في روايه عند النسائل أنه عليه أنها قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجبع أن هذه الصلاة Amen. <سؤال> في هذا الحديث اعني حديث اعفن انا نسيت فائده مهمه جدا في الحديث الأول وهو حديث ابن مضعف رضي الله عنه في هذا الحديث فائده وهو صحه اداء ما تحمله النافع في حال كفر بعد ان وكذلك يجوز للصبي على القول الصحيح ان يتحمل في حال الصفه لكن لا يقبل منهما الا اذا حدث الكافر بعد اسلامه او حدث الصفي بعد قلوب فان تحمل الكافر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واداه وهو ذلك حقا لانهما في عداله وكفاء بالكفر أعمى وأنا مطبيع فإنه يجري عليه التلاعب في أحكام قبل البلوه أما بعد البلوه لا يجري عليه ذلك لأنه مكتب فتزرعه شبهة التلاعب في الأحكام وهذا قوله صحيح المحدثين فقد حقيقه غير هذا لكنه بعيد جدا يتفدون إليه ثم ذكر إلى ممارك حديثه عن أبي ربيد مولى سبريمان أبي حمد الملك فأبو ربيد هو عبد الله من حديث عمر بن عبد العزيز على أولين الأردن عن أبي عبد الله الصنابي، به عبد الله الصنابي، هذا اسمه عبد الرحمن بن عزيزة وقد ذكرنا في أحاديث المواقيت إن كنتم تذكرون حديث عبد الله الصنابي. النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر، لكنه وصل المدينة بعد خمسة أيام من وقته النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا كعبيلا في الصنابير في أو صنابير. قال قريض المدينة في عيده أبي بكر السديت رضي الله عنه. قال فطريت على النقي. فقال جرعي كودي لأم القرآن وهي سدها. وسوره سوره من قصار مقصر اي انه قام في الركعه الاولى في صوره من قصار من من من من مقصر وفي الركعه الثانيه في صوره من قصار مقصر ثم قام في الثالثه قال تتالمت منه حتى ان ثيابي تتكاثر ان تمس ثيابه هذا السياق يدل على ان الصنادي هذا تقدم الى ابي بكر الصديق وذلك لانه كان حديث الاسلام كان اسلامه جديدا فلما سمع ابي بكر يقرا في الركعه ولم يسمع يقرا في الركعه الثالثه اراد ان يعرف هل هذا الامام يقرا في الثالثه أم لا يقرا فتنى هذا الرجل في تحديد الإسلام كان لا يعرف كثيراً من الأحكام فتقاضل من أبي بكر الصديق حتى جادت ثيابه تمس ثياب أبي بكر الصديق فقال فلنجوز من حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قارة لأم المرآن يعني في سورة فيه الرحعة الثالثة وبهذه الآية ربنا لا تجل قلوبنا بعد ان هديتنا وهب لنا لنكون رحمه انك انت الوهاب هذا الحديث بظاهره يدل على مشروعيه قراءه الصورة في الركعه الثالثه او الركعه الرابعه في الصلاه الربائيه لكن هذا لا ليس على سبيل الدوام بل يفعل احيانا وقلنا احيانا لان اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البخاري انه كان يقرا في أولئك الاوليين في ام القران وبسوره معها وفي الاخرين كان لا يزيد على ام القران او كان يقرا الكافي فقط كما جاء في بعض هذا يدل على أن اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتصل في الركعات الاخيره بعد التشهد الاوسط كان يتصل على قراءه الفاتحه فقط لكن دلت الاحاديث الصحيحه على انه صلى الله عليه وسلم قرا شيئا من القران في الركعتين الاخرين كما تمت في حديث ابي سعيد عند الإمام المسلم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ ركعتين الأخرىين نحوا من ما قرأ الركعتين الأولىين نحو من نصف ما قرأ الركعتين الاولين وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قرأ مع حا بشيء من القرآن. وكذا حديث عمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا من من بعد ابي بكر وعمر فقال هذا الرجل سمعت ابا بكر يقع في الركعه الثالثه بعد بعد امر القران ربنا لا تزل قال بعض اهل العلم إن هذا الحديث لا يدل على مشروعيه القراءه في الركعتين الاخريين أن هذه آية إنما قرأها أبو بكر على سبيل الدعاء لا على سبيل كراءة القرآن ونقول هذا غن هذا غن لذلك أنه عليه لأن هذا الموذع لم يُحطر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بان ابا وجهه قال هذه الايه على سبيل الدعاء لا على سبيل القراءه كي ساقه الامام مالك في كتاب موفى يرد على هذا الزعم طبعا اهل العلم اخواني حتى لو هو من شان اهل العلم انهم يتكلمون من قرار انما استغرقوا هذا من روايات عن امامنا وربما ارسل الامام مالك في شيء من هذه الاحكام بما قرره هؤلاء لكن نحن نعول على هذا الكتاب هو كتاب الله الذي اعتنى به الإمام مالك رحمه الله تعالى دهرا قويا من عمره فلو كان غير هذا لبينه الامام رحمه الله تعالى فلما ذكر مثل هذه الاخاء على انه يجوب كراهه شيء من القرآن فقد عاد الاخره دل على ان قولا القران قول ضعيف في لذه الامام مالك ويشئتم فالقول بالمسوعية هو الأقرب والأنتب إلى مدهن الإمام مالك رحمه الله تعالى قلت ساق الإمام مالك رحمه الله حديثه عن نابع عن عبد الله بن عمار رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى وحده اي في غير يقرا يقرأ في الأربع جميع في كل ركعة لهم من القرآن من القرآن انما المسلم اذا صلى وحده ربما طول انه انما للناس, في صفه نفس ما صلى الناس فيبغي ان يراعي يراعي احوال الناس قد يقول في احلامي امراه مع ولدها يبكي كان صلى الله عليه وسلم يراعي هذا اذا صلى يبكي تجول صلى الله عليه وسلم في صلاته ولا يقوم أحد من الصحابة ويقول هذا ستطرعين يرغل نولادهم هاي من المسجد الاركاش هذه كلها أفرسين وفاقة ما احترامي لكل إخوات ويبغي علينا أن نفرح بان من أخواتنا وأمهادنا وفلادنا من يحبو إلى المسجد وفي الوقت نفسه أن كثيرات بل أكثر النساء يقابل شاشات التلفزيون فينبغي علينا ان نفرح اذا سمعنا بكاء قوي في المسجد فنقول الحمد لله نزل في الامه خير وان النساء يهجرن اشغال الدنيا وامور الدنيا لياتين الى المسجد ليتعلمن امور دينهن واذا تعلم النساء امور دينهن فان هذا سيصفح المجتمع بحله لان الام كما قال الشاعر الام مدرسه اذا أعددتها أعددت شعبا طيبا اعراها وانما اوتيت من الامهات ومن المربيات واني لا احزن حزنا شديدا عندما اجول في الشارع فاجد من النساء والفتيات يلبس لباسا لا يمكن ولا يضر المسلم الغيوب ان يرى مثل هذه المناظر المخزيه التي لا تمد بصله الى الاسلام واحسن كثيرا عندما ارى فتاه تلبس سروالا ضيقا كانه تقشيرت منهم وتلبس معه معطفا معيشه ركوب عرضيه نعم وسلفه ممله What is the smoke body smoke? Body smart